اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ارحمنا علم القران خلق الانسان علمناه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجوم والشجر يسجدان والسماء 119. وأن لا تطغوا في الميزان 110. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان 111. والأرض وضعها للأنام 112. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام 113. والحب ذو العصف والريحان 114. فبأي آلاء ربكما تكذبان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 116. ورج البحرين يلتقيان 117. بينهما برزخ لا يبغيان 118. فبأي آلاء ربكما تكذبان 119. يخرج منهما اللؤلو والمرجان 110. فبأي آلاء ربكما تكذبان 111. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام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 بِكُمَا تُكَذِّبَانَ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ 111. يعرف المجرمون بسيناهم فيأخذ بالنواصي والأقدام 112. فبأي آلاء ربكما تكذبان 113. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون 114. يطوفون بينها وبين حميم آخر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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن نقاصرات الطرف لم يطمثهن انس ونيس قبلهم ولا جان فبأي 119. فبأي آلاء ربكما تكذبان 110. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 111. فبأي آلاء ربكما تكذبان 112. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدها متان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نظافتان فبأي آلاء ربكما تكذبان الذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حورٌ مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان بأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رصرف خضر وعبقرين حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام